111-وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة 117-وأكواب موضوعة 118-ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة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 إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا يابهم ثم إن علينا حسابهم